آبا حزب السهر لمحمود بن السيد أحمد المرغشي قد تصلىه سره وهي أقرب من التوسل برسول الله وجميع السحابة وجميع الأنبياء والملائكة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهتنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعير الماضوم عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الليل الألباب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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الهيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سياتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رجلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى أعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا يكفرن عنهم سيئاتهم لا يدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متع قليل ثم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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْعِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّ وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعجون <تصفيق> ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من طينه ثم جعل نسله من سلالة مماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون. وقالوا إذا ظللنا في الأرض ينا لفي خلق جديد، فلهم بل بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترأي بالمجرمون ناكسون روسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعما صالحا إنا موقنون ولو شئنا لا أتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم نقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخل بما كنتم تعملون انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا سبحوا بحمدهن إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سجدة. الله أكبر الله أكبر انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وتبعوا يحمدون ربهم معولا لا استكبار الله أكبر الله اكبر سمينا ستجافى جنوبهم عن المغاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قروة عين جزا مما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون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 وقيل لهم دعقوا وذاب النار الذي كنتم به تكذبون وننذيقنهم من العذاب الأدنا دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم رغى عنها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 يَمْرِيْنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِهَا أَيَاتِنَا يُعْقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُهُونَ أَوَلَمْ يَحْدِلَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ شُرْزِ فَنُقْرِجُ بِهِ زَرْعَانْتَ مِنْهُ وَنَعَامُهُمْ وَأَنْتُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصَرُونَ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 الذي يسبس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضرر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Bismillahirrahmanirrahim. l-ladhi la shay'un fil ve la ve sami'ul alim. shay'un fil ve la fil s ve sami'ul alim. ve bi hamdi. Subhanallahil azim Subhanallah ve ve etûbu ileyh ve ve إليه. استغفر الله العظيم ما توب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلا عولم ولا, ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Subhanallah ve alhamdulillah ve ilahe illallah wallahu allahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim Subhanallah ve alhamdulillah ve ilahe illallah wallahu allahu akbar لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد الله لا الله محمد الله La ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah La ilaha illa Allah La Allah Muhammed La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah La ilahe illallah ahdahu la şerikele لهul mülkü ve لهul hamdü ve hu ala kulli şeyin qadîr لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله Elhamdülillah, elhamdülillah, la ilahe illallah. A stole you love A stole you A you A you A you A من ve ونف فيه وهمزه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونف فيه وهمزه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ve ونف فيه وَهَمْزِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ أعوذ بالله من غيق المقام يوم القيامة أعوذ بالله من غيق المقام يوم القيامة أعوذ yusallim Allahumma salli ala sayidina Muhammedin al-nabiyil ummi wa ala alihi ve sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-nabiyil ummi wa ala alihi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 Allahümme salli ala seydina Muhammedin ve sellim aleyhi ve czihi allâmehü ahluhu habibike. Allahümme ala seydina Muhammedin ve sellim aleyhi ve acizihi allâmehü ahluhu habibike. Allahümme salli ala seydina Muhammedin ve sellim aleyhi ve acizihi allâmehü ahluhu habibike. ''Allah rumah salli ala seydina Muhammedin ve jzehi announced who will have now become Allahumma salli ala Muhammedin ve jzehi anna ma will habibika Allahumma salli ala Muhammedin vesselim alaihi ve jzehi anna ma will habibika Allahumma salli ala ve Allahumma salli ala seyidina İbrahim ve sallim ala hımmajizih anna ma huwahu Khalilik. Allahumma salli ala seyidina Muhammedu ve ala binah Adam ve minah Habba ve mina bleda mina Nabin ve mina والصديقين والشهداء والصالحين وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات والأراطين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أبينا آدم ومنا حبا ومن ولدا من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضي. اللهم مسل على سيدنا محمد وعلى آبائنا دماء منا حبة وملذاء من النبيين والص الطيقين من النبيين والمرسلين والصديقين الطيقين والشهداء والصالحين. وعلى أهل طاعتك أجمعين. Allahü müccalalla səydına Muhammedin, Adam ve Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma ve Mursalin, salavatullahi ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma binenin Nebi'ne ve Mursalin, salavatullahi ve selamuhu عليه مجمعين. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adama ve Nuhin ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynahu minel nebiyyine vel mursalin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'i. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ceberaila ve mikaila ve israfile ve ve ve malikin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedu ala al seyyidina Ceberaila ve Mikaila ve İsrafila ve Azraila ve hamletal arşi ve radbanal malik ve la hafazatim al kiramil katibina ve min kerim harasatis muqarrabina والقافين والصافين والمسبعين والمصلين والشاخصين وزوار البيت المعمور والكروبين والمهيمن والروح والروح الآظم وعلى جميع النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحرست السماوات والأراضين وسكنتهما والملائكة والمقربين والحافين والصافين والمستعين والمصلين والشاخسين وزوار البيت المعمور والكربين والمهيمن والروح والروح العظم وعلى جميع النبيين والمرسلين Salavatullahi ve selamuhu aleyhim acma'inim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve Adam, veşiğit ve İbidisa ve İbrahim ve Musa ve Daouda ve İsa ve ma baynehümle al-Nabiyyin ve al-Murselin. ve selamuhu aleyhim acma'inim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve Adam. وشيت ويدريس وابراهيم وموسى وداود وعيسى وما بينهم من الله وسلامه عليهم جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وآدم وشيت ويدريس وابراهيم وموسى وداود وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم جميعين اللهم صل على سيدنا محمد وآدم وعديس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يوسف ويوسف وشعيب وموسى وهارون وعزير ويونس وإلياس وليسع وداود سليمان وزكريا ويحيا وعيسى وذي الكفل وذي القرنين ولقمان وما بينه من النبيين والمرسلين سلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآدم وعيد ريس ونوح وفود وصالح وإبراهيم ونوط وإسماعيل وإساق وياقوب ويوسف ويوب وشعيب وموسى وهارون وعزير ويونس وإلياس وليسعى وذ داود وسليمان ويحيى وعيسى وذي الكفل وذي القرنيني لقمانا وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم مجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآدم وإدريس ونوح وعود وصالح وإبراهيم والوطم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون وعزيد عيسى واليسع ودل واليسع داود وداود سليمان وزكريا ويحيى وعيسى وذل كيف وقرنين والوقمان وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وخلفائه ومزرائه وامرائه وامنائه وقضاته وولاته ونوابه وعماله ومواليه وقدامه وكتابه وابعوثه وساراياه وجيوشه وأخزابه وأحبابه ما صحاره ما أختاله وأنصاره ورسله وأتباعه ما شاعه وعترته وعشيرته ما فقبيلته وهمته وعظماء جمته وعلينا معهم أجمعين خصوصا منهم صادقتنا وأئمتنا ذ بالقدر الجليل والفخر العالي أبي بكر وعمر وثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن، وأبي عبيدة، وحمزة، والعباس، والحسن، والحسين، وفاطمة الزهراء، وختيجة الكبرى، وعائشة الصديقة، ومهات المؤمنين، والبنات والبنين، وأهل بدرين وأهل أحد، وأهل بيعة الرطوان، وأهل السفة والمهاجرين والأنصار وعبد الله بن عباس وجعفر بن أبي طالب وأقيل ابن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود وعبد الله عمر بن العاص وجميع صحابته والقرابة والنسب والتابعين لهم بيعسان إلى يوم الدين لهم بيعسان إلى يوم الدين لهم بيعسان إلى يوم الدين, اللهم إلى يوم الدين اللهم بارك لي في الموت وفي بعد الموتِ الله مباركني في الموتِ وفيما بعد الموتِ الله موفِّلِي ولوالدي ولجميع المُؤمنين والمُؤمنات الله موفِّلِي ولوالدي ولجميع المُؤمنين والمؤمنات الله موفِّلِي ولوالدي ولجميع المُؤمنين والمُؤمنات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين La ilahe illa ente subhaneke min al La ilahe illa ente subhaneke min al La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min al-zalimeen Ve sallallahu ala Muhammedin il Ve ala ve ve sellem Ve alhamdülillahi